الموقع ا ل ر س م ي لفضيلة ا ل ش ي سيد خ محمد ح ا ج ر ح م ه ا ل ل ه يقدم ل ك م هذه ا ل ح م م د لله ل ل رب ا ا ع ي ن و ا ل ل ص ا ة و ا ل س ل ا م على ر س و ل ا ل ل ه ا ل ك م ي ن و ع ل ى آ ل ه و أ ص ح ا ب ه أ ج ر ك و ن ا اراءكم في إ ش ا ر ا ت و إ ش ا ر ت ن ا ا ل ي ي و م ح ت ا ج ه ا ك ل م س ل م إ ش ا ر ت ن ا وحديثنا عن التماس الطريق القويم وعن السعي الحثيث ل م ر ض ا ت الله تعالى حديثنا عن شيء يلازمنا دائما حديثنا عن الضعف البشري وما يعتري ا ل إ ن س ا ن من الخلل والزلل والنقص والتقصير والعيب والذنب حديثنا كل ابن آ د م خطاء وخير الخطائين التوابون حديثنا عن ا ل ع و د ة إ ل ى الله والعيش في كنف ا ل ط ا ع ة والبعد عن ذل ا ل م ع ص ي ة ومن يهن الله فما له من مكرم إ ن الله يفعل ما يشاء حديثنا يحتاجها التي عن التوبة التي يحتاجها كل مسلم فمن لم يتب ف أ و ل ئ ك هم الظالمون قسم الله ا ل ع ب ا د ة إ ل ى قسمين التائب والظالم وكل من لم يتب ظالم ظالم لنفسه بالغرور والادعاء والكبرياء والظن أ ن ه على ا س ت ق ا م ة و أ ن ه لا يحتاج إ ل ى ا ل ت و ب ة بداية قلت الحلقة في كلنا يحتاج إ ل ى ا ل ت و ب ة وقد يقول قائل حتى أ ه ل ا ل ط ا ع ة وحتى أ ه ل ا ل ا س ت ق ا م ة يحتاجون إ ل ى ا ل ت و ب ة نعم أ ل م يقل ربنا جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم إ ذ ا جاء نصر الله والفتح و ر أ ي ت الناس يدخلون في دين الله أ ف و ا ج ا فسبح بحمد ربك واستغفره إ ن ه كان توابا ونزلت هذه ا ل س و ر ة قبل و ف ا ة النبي صلى الله عليه وسلم بشهور وكان آ خ ر ما نزل من السور ا ل م ك ت م ل ة وفيها الاستغفار الذي يلازم كل إ ن س ا ن ل أ ن ك إ ن أ ط ع ت الله ومهما بلغت من طاعته ف إ ن ك مقصر في حق الله تعالى شعورك بهذا التقصير إ ن م ا يحتاج إ ل ى ت و ب ة ولا يكون هذا الشعور إ ل ا من النفوس ا ل ر ا ق ي ة و إ ل ا من أ ص ح ا ب الهمم ا ل ع ا ل ي ة كالرسل ع ل ي ه ا ل ص ل ا ة و الله وسلامه أ ج م ع ي ن والنبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام كان ي ت أ و ل ا ل ق ر آ ن ويحب ذلك فمنذ أن نزلت عليه هذه كان يقول في اغفر اغفر اللهم وبحمدك اللهم أن نزلت كان سبحانك هذه أو عليه الصورة يقول لي لي رقوعه وسجوده رب ي ت أ و ل ا ل ق ر آ ن ل أ ن الله قال له فسبح بحمد ربك واستغفره إ ن ه كان ت و ا ب ة فكان يقول هذا الكلام والله عز وجل أ ي ض ا يقول لقد تاب الله على النبي والمهاجرين و ا ل أ ن ص ا ر الذين اتبعوه في س ا ع ة ا ل ع س ر ة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم هذه ت و ب ة على النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ولكنها ليست ك ت و ب ة ع ا م ة الناس إ ن ه ا ت و ب ة الخواص ت و ب ة الخواص التي نزلت في ص و ر ة ا ل ت و ب ة وهي آ خ ر ما نزل من ا ل ق ر آ ن ونزلت هذه ا ل آ ي ا ت بعد آ خ ر غ ز و ة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ذ ن ختمت حياه النبي صلى الله عليه وسلم وجهاده ومعاركه ختمت ب ا ل ت و ب ة بمعنى أ ن ا عبدتك و أ ط ع ت ك ما استطعت ف إ ن كان في طاعتي تقصير أ و في عبادتي نقص فيا رب ي تقبل منا ولا تؤاخذنا وهذا لا يصدر إ ل ا من النفوس ا ل م ت و ا ض ع ة و إ ل ا من أ ر ب ا ب الهمم ا ل ع ا ل ي ة والعزائم و ا ل إ ر ا د ا ت ا ل ق و ي ة ك ا ل أ ن ب ي ا ء والرسل وينبغي أ ن توقنوا تماما ان الرسل معصومون فلا يقع ا ي ا المعاصي و و ن ا الله صلى عليه ل و س معصومون م من الذنب ل ك ه عبادته ولعظيم كماله لفرط ولعظيم كان يرى الشيء البسيط من النقص يراه ذما كبيرا ومن ذلك انه, صلى الله عليه وسلم يقول إنه ليغان الله على قلبي ي غ اي ن على ل ق ب يمر ي عليه ر ح ظ ا ت لا يذكر الله فيها فيقول اني لاستغفر الله في اليوم م ئ ة م ر ة وكما قال ابن عمر كنا نعد له في المجلس الواحد سبعين استغفارا يكثر من الاستغفار صلى الله عليه وسلم فالرسل ومنهم نبينا عليه ا ل ص ل ا ة والسلام لا يخطئون ولا يذنبون ولكن يرون امساكهم عن الطاعات احيانا يرون هذا من الذنب الكبير وبالتالي لقد تاب الله على النبي انها ح ي ا ة ح ا ف ل ة بالجهاد والقتال والكفاح والتعليم و ا ل د ع و ة والارشاد والخير والحسنات وقيام ا والحسنات ل خ ي ر و الليل و ا ل ق ر آ ن حياه ف ل ة ذ ه ا ل ح ي ا ل ح ا ف ل ة ختمت بقوله لقد تاب الله ابن القيم يقول ت و ب ة البدايات ان تقلع عن الذنب وان تفارق ا ل م ع ص ي ة وان تندم وان تبكي وان يتقطع قلبك وهذا ع ل ا م ة لصدق التوبه ة ذلك قال ل ل ا تعالى عن المنافقين الذين بنوا مزيد الضرار وهذا في ص و ر ة ا ل ت و ب ة قال إ ل ا أ ن تقطع قلوبهم يعني لا يزال بنيانهم الذي بنوا ر ي ب ة في قلوبهم إلا قلوبهم أن تقطع قلوبهم فالقلب يتقطع من ح س ر ة الذنب أ م ل و ي ت أ ل م من ما أ ص ا ب ه من ا ل م ع ص ي ة وهذا دليل صدق ا ل ت و ب ة أ م ا ت و ب ة النهايات فهي ت و ب ة الكمل ك ت و ب ة الله على المهاجرين و ا ل أ ن ص ا ر و ك ت و ب ة الله على النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وكتوبتك عقب الطاعات فنحن نصلي كل ص ل ا ة م ك ت و ب ة و أ و ل ما ينطلق به لساننا بعد ا ل ص ل ا ة استغفر الله استغفر الله استغفر الله اول شيء لماذا نستغفره من أ ي ذنب نحن صلينا وبعد ا ل ص ل ا ة استغفرنا استغفرنا من النقص الذي قد يكون دخل في صلاتنا ونحن لا نشعر بها استغفرنا ل أ ن ن ا لو عبدنا الله أ ل ف عام وتقطعنا إ ر ب ا إ ر ب ا لن نبلغ مقدار شكر الله تعالى شيئا سبحان من لو سجدنا له ب أ ع ي ن ن ا على حمى الشوك والمحمى من ا ل إ ب ر لم نبلغ العشر من معشار نعمته ولا العشير ولا ع ش ر من العشر يعني لو أ ن ت عبدت الله وسجدت لله تعالى في ا ل إ ب ر ا ل م ح م ي ة بالنار و سجدت ع ل ى بعيونك وتجددت عيونك أ ن ت لم تبلغ شيء من نعم الله تعالى ولا من طاعته ولذلك أ ن ت ينبغي أ ن تكون تائبا على الدوام و أ ن تكون دائما في ت و ب ة م س ت م ر ة و أ ن تكون دائما في استغفار دائم إ ن ه استغفار الكمل إنها توبه ة ا ل ن العبد ي ا ا ت توبة الذي يرى التقصير دائما ملازمه ت و ب ة العبد الذي يعظم نعم الله ويحتقر نفسه وهذه هي ح ق ي ق ة العبوديه ة أما الذي يعبد الله وهو مغرور الذي الله وفي نفسه كبر يعبد الله ا ل ل يعبد ويعبد وفي يعبد كبر وهو نفسه ويرى نفسه أ ن ه قد بلغ المنتهى من ا ل ع ب ا د ة و أ ن ه لا ي و ج د عابد مثله هذا من أ ج ه ل خلق الله تعالى من أ ج ه ل الناس بالله ومن أ ج ه ل الناس بنفسه م غ ر و ر ة ولذلك يقول ابن القيم ر ؤ ي ة ا ل آ ل ا ء و ر ؤ ي ة التقصير ترى ع ظ م ة الله وترى احتقار نفسك و أ ن ك مقصر في حق الله مهما فعلت عندها تتولد ا ل ع ب و د ي ة ا ل ح ق ة العبودية الحقة أما العبودية المزيفة يصلي ي ق و ل لك أ ن ا زي مافي يعبد ي ق و ل لك زي منو انا أ ع ل م مني مافي أ ن ا أ ف ه م مني مافي أ ن ا أ ف ه م زول الناس ي كلها ما فهم ح ا ج ة وما ناقش ح ا ج ة هذا لا يمكن أ ن يكون عابدا إ ن ه فارق ا ل ع ب و د ي ة بالكبر ف ا ل ع ب و د ي ة تعني التذلل والكبر يعني م ف ا ر ق ة ا ل ع ب و د ي ة يعني الادعاء ولذلك لتحقيق المعنى تأملوا سيد الاستغفار سيد هذا الذي كله سيد الاستغفار يدور على محورين أ س ا س ي ي ن تعظيم الله واحتقار النفس والاعتراف بالذنب اللهم أ ن ت ربي تعظيم لا إ ل ه إ ل ا أ ن ت تعظيم خلقتني تعظيم و أ ن ا عبدك تذلل و أ ن ا على عهدك ووعدك ما استطعت تذلل أ ب و ء لك بنعمتك علي تعظيم أ ب و ء بذنبي تذلل فاغفر لي ف إ ن ه لا يغفر الذنوب إ ل ا أ ن ت هذا الدعاء من قاله بالصباح ومات لا يحول بينه وبين ا ل ج ن ة إ ل ا خروج الروح ا ل ج ن ة م ب ا ش ر ة ومن قاله بالمساء ومات دخل ا ل ج ن ة بمجرد أ ن تخرج روحه ولكن أ ن نوقن بهذه المعاني ا ل ج ل ي ل ة إ ن ه ا معاني ا ل ت و ب ة التي نحتاجها جميعا وأنظروا إلى وتوبوا ا ا ا ن ظ ر و إلى ح ج ا ل ت ة ت و و ب إ ل ى الله جميعا أ ي ه ايها المؤمنون ولم ق ل أ ي المؤمنون ج جميعا ر م م و وتوبوا ن الله أيها ا إلى ل لعلكم تفلحون ومن لم يتب و ف أ و ل ئ ك هم الظالمون إ ن ه ا ت و ب ة ت و ب ة ع ج ي ب ة نحن نحتاجها نحتاجها بعدد أ ن ف ا س ن ا نحتاجها لنقلع عن الذنوب وينبغي أ ن نفرح بالله العظيم و أ ن نفرح ب س ا ع ة ر ح م ة الله الجليل الذي يفرح س ط يده ه بالليل ن الذي ي ف ر ب ت و ب ة عبده لله أ ف ر ح ب ت و ب ة أ ح د ك م من رجل ضلت راحلته في فلاه ثم أ ي ق ن بالهلاك فركض على تحت ظل ش ج ر ة ينتظر ا ل أ ج ل والموت فبعد أ ن استيقظ من نومه أ خ ذ ت ه غ ف و ة وجد ا ل ر ا ح ل ة أ م ا م ه ف أ خ ذ بلجامها وقال اللهم أ ن ت عبدي و أ ن ا ربك أ خ ط أ من ش د ة الفرح أ ش د من فرح هذا يفرح الله إ ذ ا عاد إ ل ي ه عبده فلماذا لا نعود الى مولانا و ن ل ج أ الى ربنا نستظل بظلال رحمته ا ل و ا س ع ة التي وسعت كل شيء كتب ربكم على نفسه ا ل ر ح م ة لماذا لا نفرح بذلك ونرجع والله ا ر أ ف بنا وارحم بنا من انفسنا ومن امهاتنا والله ومن م ن ا ا ئ ن و ارحم بعباده من هذه بولدها اتظنون هذه طارح و ل د هل تظنون أ ن أ م ع ا ق ل ة تردع ولدها تقذف ه في النار أ م أ ن ه ا ترمي نفسها قبله في النار ا العباد جلاله ولله المثل الأعلى أرحم بعباده من هذه بولدها علينا أيها الأحبة أولا خطوات أكثروا الاستغفار ا ا ر رب أرحم بألسنتكم جل ولله عملية أول ل هذه من الاستغفار فإن من من نزم فإن شيء ت س غ ف جعل الله له من كل هم من فرج ومن كل ضيق مخرجا ثانيا علينا ان نقلع من الذنوب التي نحن فيها مباشره وان نفارقها مهما من الجميلة والمتع وجدنا فيها من اللذات الظاهرة والشهوات الجميلة والمتع النفسية ولكن ما يعقوبها من الألم والندم والعذاب والصخط والعقوبة والطرد النفسية الالم يعقبها اسوأ رحمة على النفس وأشد الم ن خ ل ع من الذنوب مباشرة علينا ان نتعود ان لا ننظر الى انفسنا ولا الى طاعاتنا عليك اذا اردت ان تحقق ا ل ع ب و د ي ة ان تدخل ا ل ع ب و د ي ة من ب و ا ب ة احتقار النفس فمن احتقر نفسه وصل ولذلك كان السلف يقولون اذا ضللت الطريق فابحث عن ذنبك تجري الطريق إ ذ ا لم تعرف السبيل هذا الكلام قاله ب ن القيم في مدارج السالكين إ ذ ا ضل عليك الطريق فانظر إ ل ى ذنبك وارجع إ ل ي ه إ ذ ا رجعت إ ل ى ذنبك و ج د ت ا ل ط ر ي ق ل أ ن ذنبك تشعر به من خلال ذنبك بالضعف والعجز و ا ل ذ ل ة و ا ل م ه ا ن ة و إ ذ ا وصلت إ ل ى هذه ا ل م ر ح ل ة بعد ذلك سوف تعرف ع ظ م ة العظيم وجلال الجليل و ق د ر ة القدير و ق و ة القوي وكبرياء المتكبر جل جلاله سبحانه وتعالى وبالتالي ستصل إ ل ي ه وستدرك الطريق ة والسبيل إليه ي ه أ اليه ا أ أختموا ح حلقة ب ب ة إشارات ت اللهم اجعلنا من قائلا اجعلنا ا ل ن واجعلنا من المتطهرين الذين تحبهم يا رب العالمين وصلى الله وسلم وأنعم وصلى وسلم وبرك يا الله على عبده تحبهم رب ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم